بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية رَبُّ أَيَّاتِهِ لَهُ السُّطْرُ مُسْتَمِرُّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُنَّا استنقر ولا قد جاء حكمة بالغة فما ترني النذر فتؤل عنهم كوم شم اردو نینل جد ن گم جر د تشر مد ينافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فَكَلَّهُ عُبْدَنَا وَقَالُوا مَجنونٌ زُدْ جِر فَاتَّعَ رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُبٌ فَتَحْنَا ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَانفَجَرَتْ مِن وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَلَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُهُرْ موسیقا In... كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان وَأَنْقَذِي سَهَرْنَا نَقُرْ وَأَنَا لِنْ ذِكْرِ فَهِمٌّ مّنْ مُذَكِّرِ كَلَّمَ ثَمُودَ يَرْمِي مِنَّا حِدًا نَّتْبَعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَنَّاهُ الْأَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا طام طفعتر فكني فكننا عذابي ونذر <تصفيق> ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن نُنَكَّنْ مِن دِينِنا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرْنَا بُطشَ الثَّمَ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوكُوا عَذَابِي وَنُوِّرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ كرتنعذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولا ہوتیج پوپ میم أيُه ذا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ que mo